وما ذكره الله من ذلك في كتابه قال رفع الله درجته وغفر زلته وبين تعالى أن من حكم إنزاله تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وبيّن أن من حكم إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله وذلك في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية والظاهر أن معنى قوله بما أراك الله أي بما علمك من العلوم في هذا القرآن العظيم بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات إلى النور وذلك في قوله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الآية وبين أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أي ما إلا تذكرة لمن يخشى وهذا القصر على التذكرة إضافي وكذلك القصر في قوله تعالى الذي ذكرناه من قبل هذا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الآية بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها وبين أن من حكم إنزاله قرانا عربيا وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد أن يتقي الناس الله أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكرا أي موعظة وتذكرا يهديهم إلى الحق وذلك في قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أنه وهب سليمان لداود وقد بينا في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله تعالى وورث سليمان داود وقد بينا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الآية أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا الآية قد قدمنا الكلام على هذه الآية وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطها وأنها لا تليق بمنصب النبوة ذكرنا ذلك في سورة الكهف الكلام على قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان أيشاء الله وما روي منه عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين واعتراف الشيطان بذلك في قوله إلا عبادك منهم المخلصين قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب قد قدمنا الكلام عليه موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الآية وفسرنا هناك قوله هنا حيث أصاب وذكرنا هناك أوجها الجمع بين قوله هنا رخاء. وقوله هناك ولسليمان الريح عاصفة ووجه الجمع أيضا بين عموم الجهاد المفهوم من قوله هنا حيث أصاب أي حيث أراد وبين خصوص الأرض المباركة المذكور هناك في قوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها الآية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 إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى قوله لاولي الألباب قد قدمنا ايضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة ما فيه من الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه إلى قوله وذكرى للعابدين أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت حلقة واحدة في تفسير سورة صاد حسب ما وضعه المؤلف رحمه الله لعلنا نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته